وصيتك البر على الله الإعانة والعود واحدة غير عن حزمة العود لب المنادي لا صداح في آذانة تتبع إلا سكة الطيب والجون يا ظنى بركمك وبر كلبوك معرفة صاحبك واحترامك لخون أمر ربك هو ملك كل الملوك ومزرع بذر خير حصد كل خير يا مرحبا يلي بقلبي مكانا اللي يغيب داخلي القلب موجود Så <märly> jag